تأمرون الناس بالبر وتمسون أنفسكم وأنتم تتعلون الكتاب أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاسِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُونَ أن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 فتوبوا الى باريكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند باريكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله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 رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُونُوا مِنْهَا حَائِفَ شُذًى مَّرْغَدًا فَكُونُوا مِنْهَا حَائِفَ شُذًى مَّرْغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ المحسنين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 فادع لنا ربك يخرج لنا مما توبت الأرض من بغنها وقثائها وفومها, وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدها بالذي هو خير اهبطوا مصرا فان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 ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابرين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا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 ما بين يديها وما خلفها فجعلناها لكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإن قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقره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 وقست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون